وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلات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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض فافذوا لا تفذون إلا بسُلْقَان فبأي آلاء ربك ما تكلبان يرسل عليكم ما شواظ من النار والنحاس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 على جان فبأي آلاء ربكما تكلبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما ربك ما تكلبان مداهمتان فبأي آلاء ربكما ما تكلبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما ربك تكلبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكلبان حورم قصورات في القيام فبأي آلام ربك ما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلام ربك تكذبان